قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا, قالوا والله ربنا ما كنت فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه وفي أذانهم وقرآن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 وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين